الشاعر كمال رشيد نشأ في مخيمات اللاجئين آلمه التشريد ونكأ جرحه اتطاب اليهود لمسرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحرقهم له فكانت هذه القصيدة زفرات حزن جاد بها القلب المكلوم جل المصاب وزادت الآلام وعدت على أرض الهدى الأقوام جل المصاب وزادت الآلام وعدت على أرض الهدى الأقوام وتأخر الركب الكريم من الوناء وتنكب الإيمان والإسلام وتكالبت وحوش الزمان على الذي في ظله تتزاحم الأقدام وتكالبت وحوش الزمان على الذي في ظله تتزاحم الأقدام حرق على الدين الحنيف وإنها لطويلة ما طالت الأيام أتفي على الإسلام ينزف جرحه والمسلمون عن الجهاد اليام أتفي على الإسلام ينزف جرحه والمسلمون عن الجهاد ياموا لم يغضبوا لله غضبة مؤمن رأوا العدو وبأرضهم وتعاموا حرب على الدين الحنيف وإنها لطويلكم ما طالت الأيام حرب على الدين الحنيف وإنها لطويلة ما طالت الأيام أسفي على الإسلام ينزف جرحه والمسلمون عن الجهاد يامو مقيمة الدمع الهتون آصوه شعرا وشعبي للهوان يسامو مقيمة الدم الهتون لآطوه شعرا وشعبي للهوان يسامو في كل أرض من ديار محمد ذل يراد وفرقة وخصام يا ماا وكم تألى الحياة الذل في الدين الحنيف حرام يا الحياة وطيبها في الدين الحنيف حرام والحق أبلج والحياة قصيرة فعلى مخوف إن أتاك حماه من لم يمتدي السيف مات بغيره ولكل نفس في الحياة مرام من لم يمتدي السيف مات بغيره ولكل نفس في الحياة مرام اين الملانين الذين نعدهم اوليس فيهم فارس مقدام من لم يمثي السيف مات بغيره ولكل نفس في الحياة مرام من لم يمثي السيف مات بغيره ولكل نفس في الحياة مرام أين الملاهين الذين نعدهم أوليس فيهم فارس مقدام بخلت علينا الوالدات بمثلهم وأتى على آثارهم أقدام بخلت علينا الوالدات بمثلهم وأتى على آثارهم أقدام شقيت بنا الأيام إذ لم نحيها ولطالما سعبت بنا الأيام قالوا السلام سبيلنا يا ويحهم أو يرجع الحق السليب سلام قَالُوا قال السلام سبيلنا يا وحيهم أو يرجع الحق السليب سلامه نحن الألآخ بره المعارك قادة أن يراد من كيف الحقوق تضيع من أصحابها إن كان فيهم مبدأ وحسام كيف الحقوق تضيع من أصحابها إن كان فيهم مبدأ وحسام قل يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحقام كيف الحقوق تضيع من أصحابها إن كان فيهم مبدأ وحسام كيف الحقوق تضيع من أصحابها إن كان فيهم مبدأ وحسام قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يدهو بها الحاقام فلعل سفر المجد يفتح صفحة فَيَطُلُّ يَوْمٌ مُشْرِقٌ بَسَامٌ فَلَعَنَ السِّفْرَ الْمَجْدِيَّ يَفْتَحُ صَفْحَةً فَيَطُلُّ يَوْمٌ مُشْرِقٌ بَسَامٌ فَلَعَنَ السِّفْرَ الْمَجْدِيَّ يَوْمٌ مُشْرِقٌ بَسَامٌ